النشرة الإخبارية, النشرة الإخبارية. سيف سيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية ليوم الأربعاء الثاني عشر من ربيع الثاني لسنة ألف واربعمائة وأربعين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين تصفية ثلاثة مرتدين من الجيش والحشد الرافضيين بعملية امنية لجنود الخلافة في الموصل وقتل ثلاثة من الشرطة الاتحادية في كركوك. مقتل اصابة سبعة عناصر من البكك المرتدين في الخير واستهداف مواقعهم في هجين الكوم الصابون واسيران وغنائم من الجيش الناجيري المرتد بهجوم لجنود الخلافة على ثكنتين في بلدتي بوناري وكروس البداية من ولاية العراق تصفية ثلاثة مرتدين من الجيش والحشد الرافضيين بعملية امنيه لجنود الخلافة في الموصل وقتل ثلاثة من الشرطة الاتحادية في كركوك. من نينوى بعد التوكل على الله تعالى داهمت مفرزة أمنية من جنود الخلافة أمس منزلين لعنصري استخبارات في الجيش الرافضي المرتد المدعوان غزوان راغب ومحمد حامد الكائنان بمنطقة العبور في مدينة الموصل حيث تم تصفيتهما وتصفية المرتد المدعو سقر محمد حامد المنتسب للحجد الرافضي ولله الحمد على توفيقه وعلى صعيد آخر أصدر المكتب الإعلامي تقريراً مصوراً لمداهمة وتصفية عنصر من الاستخبارات المرتدة مع ابنه العامل في الحجز الرافضي المرتد بالموصل ولله الحمد وفي كركوك، لتوفيق من الله تم أول أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للشرطة الاتحادية المرتدة قرب قرية نادر آوى بمنطقة الدبس ما أدى ليعطابها وقتل ثلاثة جنود كانوا على متنها ولله الحمد ننتقل إلى ولاية الشام مقتر وإصابة سبعة عناصر من البكك المرتدين في الخير واستهداف مواقعهم في هجين من الخير بفضل الله ومنه تم أمس استهداف آلية الرباعية الدفع للبكك المرتدين بعبوة ناسفة في منطقة درنج ما أسفر عن مقتر وإصابة سبعة عناصر كانوا على متنها ولله الحمد والمنى وفي البركة بعون الله وقوته قامت مفارز الاسناد امس باستهداف تجمعات البكك المرتدين في بلدة هجين بخمس وثلاثين قذيفة هاون وكانت أغلب الإصابات محققة ولله الحمد والمنة على تسديده وإلى ولاة غرب هل هلكوا مصابون وآسيران وغنائم من الجيش النجيري المرتد بهجومين لجنود الخلافة على ثكانتين في بلدتي بوناري وكروس بحول الله وقوته هاجم جنود الخلافة ثكنةً للجيش النيجيري المرتد في بلدة بوناري أمس واشتبكوا مع المرتدين بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك ثلاثةٍ منهم وأسر عنصر وإصابة آخرين وإعطاب دبابة واغتنام ذخائر متنوعة كما شن جنود الخلافة أمس أيضا هجوما آخر على ثكنةٍ أخرى للجيش النيجيري المرتد في بلدة كروس قرب بحيرة تشاد ما أسر عن إحراق ثلاث آلياتٍ وأسر مرتدٍ وفرار البقية مخلفين وراءهم ذخائر متنوعة غنيمة للمجاهدين ولله الفضل والمنه ننتقل إلى ولاية خراسان بمعية الله وفضله اغتال جنود الخلافة عنصراً من الاستخبارات الأفغانية المرتدة أمس وذلك في الناحية السادسة عشر بمدينة كابل ولله الحمد والمنه وفي ولاية الصومال الصومال بفضل الله ومنه تم امس استهداف موظفي يعمل بوزارة المالية المرتدة بنيران جند الخلافة في سوق بكارة بمدينة مقديشو ما ادى لهلاكه والحمد لله واخيرا الى ولاية سيناء بتوفيق الله ومنه جنود الخلافة يفجرون عبوة ناسفة على جرافة للجيش المصري المرتد في منطقة بلعاء شرق رفح امس ما ادى ليعطى والله الحمد على توفيقه. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: تصفية ثلاثة مرتدين من الجيش والحشد الرافضيين بعملية أمنية لجند الخلافة في الموصل، وقتل ثلاثة من الشرطة الاتحادية في كركوك، نقتل وإصابة سبعة عناصر من البكك المرتدين في الخير واستهداف مواقعهم في هجين. الكهام مصابون واسيران وغنائم من الجيش النيجيري المرتد بهجومين لجنود الخلافة على ثكنتين في بلدتي بوناري وكروز وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> علي إن شانه علي إن شانه صار ملسانه صار ملسانه والفعل زانه دون الشيني يا ما تدولا وضح فعله سيف مسلوله نصرة الدين يا ما تدولا وضح فعله سيف مسلوله نصرة الدين نهجها واضح نالكفر فاضح دمانا ضح ترفض الهونك نهجها واضح نالكفر فاضح دمانا ضح ترفض الهونك